وَجَعََّهُ دَلِّبَنِي إرائيل وَجَعلَّ مِنهُم أََّتَ يَهدُونَ بأَمِنَا لََّ صَبَروا لََّا صَبَروا وَكانوا بآياتنَ يُوقِنون إِ رَبكَهُ يَفْسِل بَيْنَهُم يَوْومَ الْ القياامَةِ فيِي مَا كانوا فيِي يَاخْتَلِفُون.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 vidodu Innda humtel